والله ساعة التنذب علي والله كلهم مكتنجلي إذا عدك عقيدة وازخة مئة بالمئة هذا واقع حال ناد علي مظهر العجائب فجدت عونا لك في النواري والله ساعة التندب علي والله كلهم وما اكتنجلي لو ردت تدخل عنده اللهم ارزقنا لمن تطيح بشدة كلهم والله كلهم وما اكتنجلي ان شاء الله تحفظ المستهل والطريفة وانا اكون بخدمتك والله زال go La Lord, I In the la تفزم بالجليل الشلوس انت مجربي وشايف لو حالة أمل وظنوت لو عندك عقيدة صيص فاذق ما ليسه حله هو الكلفات صعيب عندي لك لو killed wa for But i didn't why I that's just la oh i وراء متد باب ايات فسبح وجدان عن موقف عليك تنطق اتش صار من هلفر رحا انت الميدان هايات نزلت بحاج حيدان ريحي الضيا اللي ضي التيه السعيد لا يريد يدخل إلا محمدي جي و الله كل homo حكي ممنون قادم ممنون سيد سعيد الصافي مسلين وعندك ديت اقرا الوعي القران وتدبى ويايات وفسر حيب بصدره قو جدا have been السعدي والله كل همومك وسنه مسلم ابن بخاري عن هذا الصحيح مسلم الحادي يا نصارى المن جاب يومه لمبا المباهلة الزحرة <تصفيق> وعالي وعلادي بهم طلاق يتقابل من صار هو نفس المصطفى من صار من حمال الحاي الصفه مين صار هو نفسه اهو هو نفس المص منفى مين حمل هاي الصفه مين حيمن هاي الصفه uch ko'moya قطع ما لدي يصير. وإلا الآيات البينات واضحات. قل تعالوا نجع ابنائنا وابنائكم. شبعد يبقية حظيها. اول <melodic> آية مشهودة. كل الكتب تتنقل. بلا حيد قابل مين هو نبع المستطاف مين من حيمها الحيف منصار مين هو نبع المستطاف خيل صي ولتن عي الانسان اللي طالع يراجع يشوف وعن تقوى اسعلي ايات ما تنحي الصي ولتن عاد اقرب الاسع واضح سجد دار السوق فاليل مغصت ذاك بخا السماءك كبر واي عل غير مكان طبعا غير سوره ودنيا او يرفضوا يا ناس ان فاسك حد عما يتسائلون عن النبأ العظيم ايه اللون الخالي فوق هباعيت I can't have a la جهاد ما وقفي الخندق لمن زاغت الابصار ولمن خاب بالباري يا ليل موصفال ربي ان شئت ام فرحة دار الكرار الشيء اصبح شيء تعب يا رب ويد فضى انفاس الاجل والدين بالوصي وفضل كمال والدين يلفض يلفض انفاس الاجل والدين بالوصي وفضل كمال خو La بابي الفاري ايش الموت طفار مختار ربي ان شيء